「ああ لما حسيت بيك كل حاجه فيك وقفتني م ك ا ن ي انت بس كفاية ملهوش ن ه ا ي ة في قلبي اهواك اه كنت ليك م ح ت ا ج ة ن ق ص ا ن ي حاجه لقيتها معاك